بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع حلقة جديدة من حلقات الملخص في أصول الفقه ولازمنا نتحدث عن الدليل الرابع من الأدلة الشرعية وهو القياس فقد انتهينا كما أسلفنا من الكتاب والسنة والإجماع وشرعنا في القياس وقد أطلنا في القياس بعض الشيء لأهمية هذا الموضوع حتى أن الإمام أحمد يقول لا يستغني أحد عن القياس ويقول ابن القيم رحمه الله والعلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والقياس أيها الاخوه هو من أعظم أبواب أصول الفقه, من أعظم أبواب أصول الفقه ومن فتح الله عز وجل عليه في هذا الباب أي في باب القياس وكما يقول ابن القيم وعرف صحيح القياس من فاسده استفاد استفادة كبيرة وكنا قد وقفنا عند الركن الرابع من أركان القياس وهو العلة. العلة العلة والعلة أهم ركن من أركان القياس بل كما يقول الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول هي الركن الأعظم من أركان القياس هو هي الركن الأعظم من أركان القياس تعريف العلة العلة في اللغة قيل هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله شيء يحدث يتغير حكم الشيء بحصول هذا الشيء ولذلك سمي و... ول... ولذلك سمي المرض علة لأنها غيرت أو أصلت في حال الإنسان أو في حال المريض هذا من ناحية التعريف في اللغة أما من ناحية تعريف العلة في القي... عند علماء الأصول أو العلة في القياس فيقولون هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل والذي من أجله شرع الحكم وبناء على وجوده على وجود العلة في الفرع يراد تسوية الفرع بالأصل ما معنى هذا الكلام نقول هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل الأصل مسألة معينة وارض فيها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الإجماع مثلا ذكرنا قبل ذلك مسألة الخطبة على خطبة المسلم أو أن تبيع على بيع أخيك قلنا أن هذا الأمر محرم أن تبيع على بيع أخيك لماذا؟ لورود الدليل في ذلك وقلنا أن هذا أصل لأنه ثبت فيه دليل والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع اخيه والنهي يقتضي التحريم النهي هنا للتحريم كما قال العلماء ما العله في ذلك العله العلة ظلم الأخ المسلم أو الاعتداء على حق المسلم هذه العله نفسها موجودة في أمر آخر وهي الاستئجار على إجارة الأخ على إجارة المسلم لم يرد فيها دليل ولكن العله واحدة وهي الاعتداء على حق المسلم فالعلة هي الشيء الذي نذكر مثال حتى اتضح النبي صلى الله عليه وعلى الله عز وجل قبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وظروا البيع دلت الآية على منع البيع بعد سماع النداء لا يجوز النبي أن ونشتري بعد سماع اذان الجمعة ما العله في ذلك علة المنع ما يقع به من التعويق أو التضييع من التعويق لحضور الجمعة أو خوف فوات الجمعة أو خوف فوات الجمعة هذه العلة نفس العلة موجودة في أمر آخر وهي قلنا أن العلة موجودة في البيع لا يجوز لنا نبيع بعد الأزان أنه ما العلة في ذلك يحرم علينا النبيع ما العلة في ذلك الخوف المنتضيء يوم الجمعة الخوف تضييع الصلاة الإجارة عقود الإجارة أو عقود الوكالة أو ما شابه ذلك هل من الممكن أن تكون سبب للتأخير نعم نفس العلة موجودة نفس العلة موجودة فلذلك يقال الاصل المسألة الأصل البيع بعد السماعه بعد سماع نداء الجمعه ولماذا قلنا انها الاصل لان ورد فيها نص حكم البيع المنع طيب الاجاره هنأجر شيء مع بعض سنكتب عقد ايجاره او الاجاره او الوكاله هذا يسمى فرع هذه المساله نريد ان نعرف حكمها لماذا سميناها فرع لانها لا يوجد دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع يقول بالتحريم أو بالاستحباب أو بالجواز إنما سنقيس الإجارة على البيع والشراء فسميناها فرع العلة ما عله الحكم هنا العلة التعويق عن حضور الجمعة التعويق الإعاقة والتأخير التأخير أو قد تضيع تضيع الجمعة مثال آخر وذكرنا ونعيد هذه الامثله حتى تثبت يعني يثبت تثبت مسألة العلة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال لا يقضي القاضي بين سنين وهو غضبان المسألة هنا حكم القضاء وقت ساعة الغضب قلنا أن هذا المسألة تسمى الأصل الذي سنقيس عليه. ولماذا قلنا أن أن الحك أثناء الغضب سنقيس عليه؟ وقلنا أنه الأصل. قلنا أنه الأصل لأنه وارث فيه دليل دليل من, من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل في المسألة وهو التحريم منع المنع من القضاء. ما العله في ذلك؟ العل في ذلك التشويش. واذهاب القلب وعدم التركيز وعدم التركيز لهذا منع القاضي طيب الخوف الشديد حكم القضاء أثناء ساعة الخوف الشديد او الجوع الشديد أو المرض الشديد الذي يذهب معه العقل حكم ذلك هذه المسألة تسمى فرع القضاء أثناء الجوع الشديد أو الخوف الشديد تسمى فرع لماذا قلنا فرع لأنه لم يلد فيها نص لا من كتاب الله لم يلد فيها نقل ولا إجماع لا نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع لذلك سنقيس القضاء ساعة الجوع الشديد حكم القضاء على حكم القضاء ساعة الغضب الشديد لماذا قلنا الغضب سنقيس في ساعة الغضب لأنها ورد فيها نص العلة التشويش العلة التشويش مثال آخر قال صلى الله عليه وسلم في سن سائي أربعة لا يهزين في الأضاحي العوراء البين عورها سؤال ما حكم حكم الأضحية أو التضحيه ببهيمة بلغت السن المحدد ولكنها عوراء الجواب لا يجوز لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين وذكر من هذه الأربعة العوراء هذه المسألة حكم العوراء في الأضحية تسمى أصل ولماذا سميناها أصل لورود دليل من السنة دليل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قد يكون دليل من الكتاب دليل نقل أو إجماع فسميت هذه المسألة أصل حكم التضحية بالعمياء هذه فرع والفرع يقاس على الأصل لماذا سمينا هذه فرع لأنها لم يرد فيها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع لذلك سميت فرع والأخرى العوراء سميت أصل لأنه وارد فيها دليل فنقيص الفرع على الأص لماذا نقيس الفعل الأص لاتحاد العلة الاشتراك العلة بينهم العلة ما هي العلة أن هناك عيب هذا عيب هذا العيب هو العور يؤدي إلى الهزال وإلى رخص السمن موجود هنا موجود في الأص وموجود في الفرع إذن يجوز لنا أن نقيس في هذه الحالة كذلك. في سن أبي داود بسان حسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء يعني من الميراث حكم من قتل رجل من قتل موارسهم لا يرث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الناظم في الرحبية يقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين القتل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا فلا يجوز يحرم من الميراث وهذه مسألة تسمى اصل ولماذا قلنا اصل لانه ورد فيها اي دليل رجل اوصل رجل رجل اوصل رجل بمبلغ من المال ليس ميراث فاستعجل الموصى له الامر فقتل الموصي يمنع ايضا لا ياخذ هذا هذه الوصية لماذا؟ هذه المسألة تسمى فرع سميت فرع لأنها ليس فيها دليل ولكن ستقاس على القاتل العل بينهم أن هذا استعجل الأمر بالإجرام وهذا استعجل الأمر بالإجرام فعوقب هذا بالمنع القاتل لورود النص وعوقب هذا بالمنع لقياس الفرع على الأصل هذا هو الفرع هذا هو الفرع اي قتل منع المنع قاتل منع المنع نقول ان مساله الميراث ان القاتل لا يلس القاتل لا يلس هذا الاصل وان الموصى له لا يلس هذا الفرع لأنه مشترك في العله وهي استعجال الأمر بالإجراء العلة لا بد أن يتوفر فيها شروط العلة لا بد أن يتوفر فيها شروط قلنا أن علة المنع بعد البيع يوم الجمعة التعطيل عن صلاة الجمعة قلنا أن علة الأضحية بالعوراء رخص الثمن والهزال قلنا أن العلة من البيع على بيع أخيك قلنا العلة في ذلك الاعتداء على حقوق المسلم فالعلة لا بد أن تكون بد فيها شروط الشرط الأول أن تكون وصفا منضبطا وصف منضبط أستطيع أن أتحقق منه والوصف والمراد الوصف المنضبط أن تكون له حقيقة منضبطة معينة ان تكون له حقيقه منضبطه معينه فمثلا اذا قتل الوارث الذي مورثه القتل حقيقه معروفه لا يختلف فيها أحد كذلك ذكروا ايضا من الشروط أن يكون وصفا ظاهرا جليا أن يكون وصفا ظاهرا جلياً يستطيع الفقيه أو المجتهد أن يقف عليه كيف يعرف الفقيه العله كيف يعرف الفقيه العله أو المجتهد أو الذي يريد أن يقيس كيف يعرف العلّة وهذا ما يسمى في كتب الأصول بمسالك العله المراد مسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة قلنا أن علة المنع من البيع بعد أزان الجمعة،, الجمعة العلة في ذلك الخوف من تضيع الجمعة وقلنا أن العلة من المنع في التضحية بالعوراء رخص السمن والهزال العلة في ذلك وقلنا أن العلة من, البيع من منع البيع من منع البيع على بيع المسلم أن تبيع على بيع اخيك قلنا أن العلة في ذلك هي ظلم لا على حقه فكيف نقف على هذه العلة؟ قال أهل العلم أن التحقيق قالوا التحقيق في المسألة أن العلة تعرب بطريقتين إما بالنقل وإما بالاستنباط. إما بالنقل وإما بالاستنباط. فيقولون إثبات العلة عن طريق النقل أو إثبات العلة عن طريق الاستنباط. أما إثبات العلة, إثبات العلة عن طريق النقل فقد يكون النقل هذا كتاب أو سنة أو إجماع أو إجماع أن يأتي نص يبين العلة. مثال ذلك نص يبين العله قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون النص أتى بالعلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل العله هنا وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان علة الاستئذان ماذا انما جعل الاستئذان العله من اجل النظر من اجل العله هنا من اجل النظر حتى لا ترى ما لا يحل لك إذن العله قد تكون بالنقل وقد تكون بالاستنباط بعد ذلك نتحدث عن أدلة حجيه القياس حجية القياس اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به والاحتجاج به من حيث الجملة بل ذهب فريق من أهل العلم إلى انه أنه من الأدلة المتفق عليها والناس في ذلك طرفان ووسط الناس في القياس أهل العلم في القياس طرفان ووسط طرف أنكر القياس تماما وطرف توسع في القياس وطرف توسط في المسألة قال الزركشي في البحر المحيط الناس في القياس طرفان وسط قال الزركشي وأما المنكرون للقياس فأول من أباح بإنكاره النظام وهو شيخ المعتزله أبو إسحاق إبراهيم من السيار تكلم في القدر وانفرض بمسائل وكان يقول من بدع هذا الضال كان يقول إن الله لا يقدر على الظلم إن الله لا يقدر على الظلم ولو كان قادرا لظلم تعالى الله عما يقول هذا الضال قال الزهبي في ترجمة هذا الرجل لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم وقد كفره جماعة ورد وقد كفره جماعة وورد عنه أنه سقط في غرفة وهو سكران فمات, فمات فمات فهذا كان من رؤوس المعتزلة في زمانه أول من أباح بإنكار القياس تماما وتبعه على ذلك قوم من المعتزلة وتبعه من أهل السنة على نفيه في الأحكام هناك قلة من أهل السنة نفت القياس في الأحكام فقط نفت القياس في الأحكام منهم داود الظاهري داود ابن علي بن خلف الأصبهاني قال عنه الذهبي الإمام البحر الحافظ العلامه عالم الوقت أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني وإنما ترجمت نقلت كلام أهل العلم في الرجلين لأن الأول ضال مبتدع والثاني من أهل السنة هو داود بن علي الأصبهاني قال الخطيب البغدادي في ترجمته صنف الكتب وكان إماما ورعا كان زاهدا وفي كتبي حديث كثير لكن الرواية عنه عزيزة جدا وقال الزهبي وفي الجملة يقول عنه وفي الجملة كما يقول في تاريخ الإسلام وفي السير يقول وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه عالم بالقرآن حافظ الأسر رأس في معرفة في معرفة الخلاف من اوعيه العلم له ذكاء خارق وفيه دين متين وكذلك في فقهاء الظاهريه جماعه لهم علم باهر وذكاء قوي وذكاء قوي فالكمال عزيز داود بن علي الأصبهاني وكان على معرفة جيدة وهو بغدادي هو يقول داود بن علي الأصبهاني ولكن هو من بغداد ولكن نسبه إلى أصبهان نسبه إلى أمه وكان له معرفة جيدة بعبد الله بن الإمام أحمد وأراد أن يدخل زهب لزارة الإمام أحمد فقال لعبد الله استأذن لي على أبيك فدخل له وكان عبد الله يعلم أن الإمام أحمد لا يريد أن يرى عبد لا يريد أن يقابل داود بن علي لأنه نقل إلى الإمام أحمد أنه يتكلم في القرآن في مسألة القرآن مسألة اللفظ بالقرآن أو شابه ذلك فقال له يا أبي هناك رجل يريد من أهل العلم أن يستأذن عليك قال من قال داود قال أفصح داود بن من قال ابن علي قال أفصح قال داود بن علي البغدادي قال الأصبهاني قال نعم قال لا تدخله علي قال يا أبي إنه رجل صالح قال لا تدخله علي قال يا أبي إنه يتنصل يقول لم أقل هذا قال الإمام أحمد إن محمد بن يحيا كتب إلي أنه تكلم ومحمد عندي أوثق من داود وما دخل عليه رحم الله الإمام أحمد رحم الله داود بن علي الأصبحاني. ولك أن تتخيل مكانة هذا الرجل في العلم أنه دخل ذات مرة إلى المسجد فراى أحر الطلاب عقد درسا، فتمثل بالأبيات القائلة فلو أني بليت بهاشمي خؤولته بنوت عبد المداني صبرت على أذاه ولكن تعالي فانظري بمن ابتلاني يعني بقول شوف حتى هذا يعقد درس إذا يعني لك أن تتخيل أن هذا الذي عقد الدرس ولم يعجب داود بن علي الأصبهاني هو محمد بن جارير الطبري صاحب التفسير إذا كان هذا محمد بن جارير الطبري تلميذ داود بن علي أو يعني كان في وقت معين أقل من داود بن علي فكيف بحال داود بن علي الأصبهاني؟ الحاصل أنه أنكر القياس في الأحكام وهناك. فريق آخر الفريق الأول أنكر القياس تماما والفريق الثاني أصرف وتوسع في استعمال القياس حتى رد بعض النصوص الصحيحة وقدم القياس عليها إذن هناك في مسألة القياس هناك فريق توسع هناك فريق أنقر القياس تماما وعلى راسهم المبتدع من المعتزلة وبعض أهل السنة كداود بن علي الأصبهاني وكأبي محمد بن حزم الظاهري أبي محمد بن حزم الظاهري يقول الزهبي في سر أعلام النبلاء في ترجمة ابن حزم ثم أدى اجتهاده يعني ابن حزم إلى القول بنفي القياس إلى القول بنفي القياس جليه وخفيه والأخذ بظاهر النصوص وعموم الكتاب وعموم الكتاب والسنة والقول بالبراء الاصليه وسط صحاب الحال. يعني من أهل السنة الذين ينكرون لا ينكرون القياس جواد ابن علي وتابعه جماعة من أهل الظاهر كأبي محمد بن حزم الإمام صاحب المحلى والصواب الله تعالى أعلم التوسط بين الطرفين وهو مذهب السلف مذهب السلف قال الشافعي الأصل وكلام الشافعي في الرساله قال الاصل قران او سنه فان لم يكن فقياس عليهما كلام الشافعي صار قران وسنه فان لم نجد فقياس على القران والسنه اتى, أتى رجل يريد ان نضحي كما اسلفنا ببهيمه عمياء بقره كم السن قال اكثر من سنتين وساضحي بها بعد, بعد صلاه العيد نقول له لا يجوز يقول أين الدليل لا يوجد آية من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنعون من التضحيه بهذه بهم نقول له القياس أي قياس نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا يجزين في الأضحية العوراء البين عورها فالعوراء لا يجوز أن نضحي بها ما العلة العلة رخص الثمن والهزال بسبب أنها لا تستطيع أن تأكل هذه العلة نفس العلة موجودة في العمياء فتقاس العمياء على العوراء ونقول لا يجوز أضحية بالعمياء قياسك الشافعي يقول الأصل قرآن أو سنة فإن لم يكن فقياس عليهما قال الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس وهذا ثابت أيضا الإمام أحمد قال المزني تلميذ الشافعي الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى, إلى يومنا وهلم جرة استعملوا المقاييس في الفقه وفي جميع الأحكام من أمر دينهم وقال وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز والكلام للمزن فلا يجوز لأحد إنكار القياس المزني تلميذ الشافعي، وقال ابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد في الأسماء والصفات لا يجوز أن أقيس صفات الخلق الخلق على صفات المخلوق وإثباته في الأحكام وإثباته في الأحكام. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة أنه ورد عن السلف من الصحابة من الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم كثير من النصوص من الآثار المستقيمة في زم الرأي والقياس وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس وسط باط كلام الشنقيطي وسط باط ما سكت عنه مما نطق به الوح واستنباطه ما سكت عنه مما نطق به الوحي هذا أمر لا نزاع فيه يعني أن تستنبط حكم شيء سكت الشرع عنه من الكتاب والسنة هذا أمر لا خلاف فيه فنحن استنبطنا منع الاضحيه بالعمياء استنبطناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم استنبطنا منع الإجارة بعد الأذان يوم الجمعة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم استنبطنا من, من كتاب الله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا نهدية للصلاة من يوم الجمعة فمن من هذه الآية استنبطنا منع الإجارة على اجاره الأخ على إجارات المسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن السلف احتجوا بالقياس ولكن بشروط متى ألجأ للقياس هناك شروط هناك شروط قال الشافعي أول هذه الشروط أو هذه الضوابط أو الا يوجد في المسألة نص او اجماع لا أقيس إلا إذا وجدت مسألة لا يوجد فيها نقل لا نص من كتاب ولا من سنة ولا ولا إجماع في هذه الحالة اتجه إلى القياس قال الشافعي لا يحل القياس والخبر موجود لا يحل القياس والخبر كتاب أو سنة أو إجماع موجود لا يحل القياس في هذه الحالة لا قياس مع النص قال إلكيا الهراسي إلكيا الهراسي وأبو الحسن ابن علي بن محمد الطبري الحسن بن علي بن محمد الطبري من كبار الشافعية ومن كبار أصحاب الإمام الجويني ومن كبار أصحاب الإمام الجويني ومعنى إليكيا الرجل الكبير يعني لقبه إليكيا الهراسي نمو اسمه الحسن ابن علي اسمه الحسن بن علي طبري من أصحاب الإمام الجويني يقول قال إليكيا الهراسي إذا جالت كلمة أدبية في القياس يقول إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح يعني إذا جاءت فرسان النصوص قطعت أعناق القياس يعني لا قياس مع النص إذا الضابط الأول حتى أحتج بالقياس الضابط الأول ألا يوجد في المسألة نص أو نقل الضابط الثاني من ضابط الاحتجاج بالقياس أن يصدر القياس من عالم مؤهل قد قد استجمع شروط الاجتهاد قال الشافعي ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي لها ولا يقيس الا من جمع الاله يعني العالم المؤهل الذي يقيس قال وهو العالم باحكام كتاب الله فرضه الإمام الشافعي يبين لك الآن الذي يقيس من هو قال العالم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبي وناسخه ومنسخه وعامه ويستدل على محتمل التأويل منه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم, يجد فإن لم يجد في السنة فإجماع المسلمين فإن لم يجد فالقياس يعني الشافعي يقول أنه لا يقيس إلا من كان عالما بكتاب الله بحلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه عام وخاص أو كما قال الشافعي قال أبو بكر الصرم قيل لأبي عبد الله أحمد بن حمد فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء قال الإمام أحمد نعم أجل لا ينبغي يبقى الشرط الشرط الثاني الشرط الأول ألا يوجد في المسألة دليل الشرط الثاني أن يكون الذي يقيس مؤهل لذلك عالم مؤهل لذلك الشرط الثالث من ضابط الاحتجاج بالقياس أن يكون القياس في نفسه صحيحا استكمل الشروط أن يكون القياس في نفسه صحيحا الأدلة التي استدل بها الجمهور على حجية القياس استدل الجمهور بأدلة استدل الجمهور على حجية القياس بأدلة كثيرة وللجمهور ثلاثة مسالك في ذلك الأول دلالة القرآن الثاني دلالة السنة الثالث اتفاق الصحابة أما دلالة القرآن على حجية القياس قال تعالى فاعتبروا يا أول الأبصار وجه الدلالة من هذه الآية أن حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره أن نقيس الشيء بغيره قال الزركشي دلالة القرآن الآية على, على حجية القياس من أشهرها قوله تعالى فاعتبروا يا أول الأبصار وقد سئل الزركشي ينقل عن شيخ الإسلام، وقد سئل ابو العباء... ينقل عن أبو العباس أحمد بن أيحية أحد علماء اللغة المعروف بثعلب، وهو من أمة اللغة يقول يستدل على على أن المراد بالاعتبار في هذه الآية القياس، القياس. وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين هناك قاعدة قال الشيخ ابن عسيمين كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس لأن المقصود الحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسي وهذا يسمى قياس وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان استدل شيخ الإسلام ابن تيميه قال الزركشي احتج ابن تيمية بهذه الآية على حجية القياس على حجية القياس أما السنة أما السنه ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امراه ولدت غلاما أسود فقال يعني الرجل يقول أنا أبيض فمن أين أتت زوجتي بهذا الغلام الأسود فقال هل لك إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر حمر لونها أحمر قال فيها هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا كان ذلك من أين جاء ذلك قال أراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق وهذا قياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس البشر على الإبل من هذه الناحية قال الشنقيطي وهذا قال الشنقيطي هذا من اصلح الأدلة على إثبات القياس دليل آخر من السنة على حجية القياس في صحيح مسلم عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنم إن, إن قالت إن أمي ماتت إن أمي ماتت وعليها صوم وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فتقضيه أكان ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقد ضيّطه أكان يؤدي ذلك عنها؟ فقالت نعم قال فصومي عن امك فهذا دليل واضح على ان النبي صلى الله عليه وسلم قاس الدين الادمي على دين الله عز وجل على الصيام و هناك ادله كثيره على حجيه من حديث على حجيه القياس وأريد ان ننبه هنا على حديث منتشر في كتب الأصول منتشر في كتب الأصول فلا يكاد يخل منه كتاب من كتب الأصول و حديث معاز بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاز فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالا من يكن في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رأي ولا يعني أقيس فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يعني معاذ لما يرضي رسول الله هذا الحديث يحتج به على القياد على حجية القياد وهذا منتشر في كتب الأصول قل أن تجد الكتاب من كتب الأصول كمثلا الإحكام للآمدي والبرهان للآمدي والبرهان لأبي المعال الجويني والمستصفى للغزالي والواضح لأبي الوفاء ابن عقيق كثير أكثر كتب الأصول يورد هذا الحديث وهذا الحديث رواه أبو داود والتلميزي وأحمد والطيلسي وعبد بن حميد والدالمي والبيهقي في, في السنن الكبير وفي السنن الصغرى وفي المدخل وهو معل بعلل ثلاث الأولى الاختلاف في وصله وإرساله الثانية جهالة أصحاب معاز الثالثة جهالة الحادث بن عمرو أحد, أحد رواة الاسناد وهذا الحديث ضعفه النقاد ضعفه النقاد من الذين ضعفوه استمع يعني يكفي واحد فقط من هؤلاء فكيف إذا اجتمعوا منهم البخاري الترمذي العقيلي الدارقطني ابن حزم ابن طاهر ابن الجوزي السبكي الذهبي العراقي ابن حجر ومن الألباني ومن المعاصرين الالباني رحمهم الله جميعا البخاري الترمزي العقيلي الدرقطني ابن حزم ابن طاهر ابن الجوزي السبكي الذهبي العراقي ابن حجر الألباني وغير هؤلاء أيضا إذن الدليل الأدلة على حجية القياس دلالة القرآن فاعتبر يقول الأبصار وغير ذلك من آيات التي ذكرناها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث على حجية القياس اتفاق الصحابة قال الزركشي وأما الصحابة فإنهم اتفقوا على العمل بالقياس ونقل ذلك عنهم قولا وفعلا قال ابن القيم في اعلام الموقعين فالصحابة رضي الله عنهم مثال وقائع وقائع بنظائرها وشبهوها بأنسالها إلى آخر ما ذكر قال الشنقيطي أجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس نختم باب القياس بمسألة واحدة وكنا أطلنا فيها هناك بعض الآثار وارضت عن الصحابة والتابعين في زم القياس في زم القياس كيف نقول أنهم يحتجون وكيف يزمون من ذلك ما, ما روى الخطيب البغدادي بإسناد منقطع عن ابن مسعود قال إنكم إذا عملتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما أحل الله ومن ذلك قول الشعبي إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس ومن ذلك قول ابن سيرين أول من قاس إبليس وقال ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس كلام ابن سيرين ولكن أهل العلم أجابوا عن هذه الآثار قالوا هذه محمولة على القياس الفاسد الذي لم تتوفر فيه الشروط قياس مع وجود النص قياس فاسد قياس مع وجود النص قياس فاسد قياس من رجل غير مؤهل قياس فاسد وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله